Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 18 E'm billahi en şeytanir recim Bismillahirrahmanirrahim Kad aslahann minunellezihum fi salatihim fashi'u والذين هم عن الأرض معرقون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا عما أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من فَمَن يَتَّقِ غَادَرَا أَذَالِكَ فَمَلَائِكَهُ مُذْعَنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ الذين يبثون الفرداوس هم فيها خالدون، بل قد خلقنا الإنسان من سلالة. فَتَعَلَغَةً فَخَلَغْنَا الْعَلَقَةَ مُرَّةً فَخَلَغْنَا الْنُرَّةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا فَتَبَارَجَ اللَّهُ أَحْسَنُ خَالُّوِينَ ما إنكم بعد ذلك لمجتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فلقد خلقنا فلقم سبع طرائق وما كنا عمن خل وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ ظَمْأً فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ حَبًّا ذَّخِيرًا فَأَنشَأْنَا بِهِ بَهِجًا جَنَّاتٍ مِّن نخيل 111. لكم فيها فباكه كثيرة ومنها تأكلون 112. وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن بصدر للآكلين 113. وإن لكم في نسقيكم مما في برودها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكدون وعليها وعلى الفلك تحمدون فلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۖ فَقَال الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمَا مَا هَٰذَا إِلَّا شُرَطٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأنزل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا عبد به جنة فتربسوا به حتى حين قال رب صوني بما كذبوا فأوحينا إليه أن يصنع الفنك بأعيننا وبحرنا فإذا جاء أهونا وفاردت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه منهم ولا تخاصبني في الذين ولم إنهم مورعون فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعك عَن الْفُلكِ فَقُلِ الحمدُ للهِ الَّذي نَجانا مِنَ الْقَمِلِ الظَّالِمِينَ فَقُرَّتِ أَنْزِلْنِي مُزَلَّمٌ دارَكُمْ وَأَنْتَ طَيْرٌ مُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنْتُمْ مَا لَبِثْتُمْ سُبْحَانَ الَّذِي أَنشَأَ مِن بعدهم قرناً فأرسلنا فيهم رسولا منهم أَنْ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ من قومه الذين كفروا وكذبوا بِالْغَائِبِ الآخرة الْمَوْتُ في الحياة الدنيا فِي وَأَخْرَجْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَكُلُونَ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ يَجْعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَغُلْتُمْ تُرَابًا تَنْزِعَ عَظَامًا أَنَّكُمْ نُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ دِمَاءٌ تُرَدُّ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَبِنَحْنُ بِمَحْيِ إِنْ هُوَ إِلَّا رَمُونِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُسْبِحُنَّ نَادِمِينَ 119. فأخذته الصيحة بالحق فجعلناه نوثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من ما تأجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعداً ضمّ الله ثم أرسلنا موسى بأخاه هارون بآياتنا بسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا فقومهما لنا حسين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون واجعلنا ابن مريم بأمه آية إلى ربة ذات يا أنها الرسل كل من طيبات فأعملوا صالحا 114. إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمرهم بَيْنَهُمْ زُدْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي وَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ أَيَحْسَنُوا أَنَّ مَا نُمِدْتُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ سَابِعْ الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون هم الذين هم بربهم لا يشفقون والذين يبتون ما آتا وقلوبهم وجلة أن 117. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 118. ولا أكلف نفسا إلا مسعها ولدينا كتاب ينطغ من حق وهم لا يكلمون بَلْ غُلُوبُهُمْ فِي وَنْرَةٍ مِّنْ هَذَا فَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَانِنُونَ حَتَّى إِذَا أَخَدْنَا نُسْرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا قال كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتبغوا القول أم جاء ما لم يأت آبا أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَغُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ مِنْ حَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ مِنْ حَقِّ كَالِهُونَ وَلَبِئْتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَابَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معلمون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهذا خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ ضَالِّينَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ إِلَّا لَتُفِيضُوا طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ العذاب فما استكانوا للعذاب وهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه غلسون وهو الذي انشأ لكم السمع والبصر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 أَإِذَا بِسْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَعُوثٌ لَقَدْ بُعِذْنَا نَحْنُ وَآذَاءً مَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرش عظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَاءُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُودُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ ولد وما كان معه من إلهي دل إله دلل ذهبوا إلىهم بما خلق بل على دعهم على دعهم سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عن قُلْ رَبِّ إِنْ مَاتُ لِيَنِّي مَا يُعَدُونَ رَبِّ فَلَا تِلْعَيْنِي فِي الْغَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنُ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَغَادِرُونَ إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَرُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ فَقُوَّتْ بِأَعْرُضُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ فَأَعْرُضُ بِكَ رَبَّ أَيْمَنِ يَحْضُرُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَتَبَالَ رَدَّ يُجْعَلُ لَعَلِيَ أعمل صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُكَ لَهُ إنها كلمة ذقائرها فمن دعسخ درزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينهم فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ نَحْنُ خَالِدُونَ تلفح روحهم النار وَهُمْ فِيهَا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 يَسْأَلُونَ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيَقًا مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا مَا أَخْطَأْنَا وَانْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ فَتَظُنُّوهم سِحْرِيًّا زَعَمُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَرُوحُنْ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَدَرُوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلغناكم عبثا وأنكم إلينا لا فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الجريم ومن يدعن عن الله إلها آخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يسر 119. فقل رب يغفر مرحب أنت خير رحيم بسم الله الرحمن الرحيم 111. سورة أنزلناها وفررناها وأنزلنا 111. الزالية والزالي فردوا كل واحد منهما وَلَا جلدة بِهِمَا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابا 117. الزالي لا ينكح إلا زالية أو مشركة والزالية لا ينكحها إلا زال أو مشرك فحرم ذلك عن المؤمنين والذين يرمون المرصناتهم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجبدوهم ثمانيل جلدة ولا تغبدوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رزق رحيم والذين يهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أعدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة إن ذهول من الصادق بل خامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن رضب الله عليها إن كان من فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فَكَثُرَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذَرَاهُمُ فَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ <سؤال> إِنَّ الَّذِينَ نَجَوْا بِذِكْرِ رَسُولٍ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ خَيْرٌ لَكُمْ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فرد الله عليهم فرحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسنونه هينا فهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه ما يكون لنا تكلم بهذا سبحانك هذا بهتى العظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا.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 لولا فضل الله عليكم لذرتم رحمته وان الله رءوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وما تبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر فلولا فضل الله عليكم ذر رحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولاه الله يزك من يشاء فالله سميع عليم ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوه للغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله بل يعفوا بل يصبحوا ألا تعبون أن يغفر الله لكم الله رسول رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات العلو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجوهم ما كانوا يعمنون يومئذ وقد الله دينهم الحق ليعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والقديسون للخبيثات ذا الطيبات للطيبين ذا الطيبون للطيبات أولئك انبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا بيوتا غير الموت حتى تستأنسو، حتى تستأنسو وتزلموا على أهلها، ذلك ضعف لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يذن لكم. وَإِن قِيلَ لَكُمُ اطْرَحُوا الْجُنُوحَ فَاطْرَحُوهُ بَأَزْكَى لَكُمْ ۚ ظَلَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ فِيهَا متاع لَكُمْ 112. والله يعلم ما وَمَا وما تكتمون 113. قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا ثروجهم ذلك أزجادهم إن الله خبير بما يصنع وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَرْضُونَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَرْنَ ثُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَرْضُ رِبْنَ بِخُنُرِهِنَّ عَلَى كُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لبعولتهن أو آباء 119. أو بني أخباتهن أو مسائهن أو ما ملكت أيمانهن أب التابعين غير أولي الإربة من الدجال أب الطفل الذين لم يظهروا 117. لم يظهروا على عمرات النساء 118. ولا يغربن بأرهنهن ليعلم ما يخفين من سينتهم 119. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم وَأَنفِعٌ أَيَّامًا مِنكُم لِالصَّالِحِينَ من عِبَادِكُم وَإِيمَانِكُم إِن يَكُونُوا صِغَارًا أَن يُهِمَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ضَلَّعُوا 119. ويستعفف الذين لا يبدون نكاحا حتى يونيهم الله من فضله 110. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مال الله الذي اتخذ ولا تذره فتيانكم عن البراء ان تحصنا لتبته عرض الحياه تنيا ومن كرهنا فإن الله من بعد اكراهه غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَبْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نلغ والأرض 129. مثل نوره كمشكات فيها نصباح 120. المصباح في زجاجة 121. الزجاجة كأنها كوكب ضري قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيتها يكاد زيتها يكاد زيتها نيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لذوره من كش 119. ويذكر <بأنكر> فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو <تصفيق> رِجَالٌ لاه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخاصون يوما يخاصون يوما تتغلب فيه القلوب والأبدصات ليجزيهم الله أحسن ما عمدو ويزيدو 118. فالله يرزق من يشاء بغير حساب 119. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الضمآن ماء حتى فَمَفَاتِحُ حِسَابِهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَمْكُ ذُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَشَاهُ مَوْضٌ مِنْ فَظْهِ مَوْضٌ مِنْ فَظْهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَظَادٌ إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبع له من في السماوات والأرض والطير صافا 116. ولم صلاته وتسبيحه 117. والله عليم بما يفعلون 118. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير 119. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ثم يجعله مركاما فترى البرق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصفه عن يشاء يكاد سنا بربه يذهب بالأبصار يغلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لوم الأبصار فالله خلق كل دافة من فمنهم من 117. ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات 121. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 122. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأضعنا ثم يتولى فئيق منهم من بعد ذلك وما وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قل منهم من إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا فأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ فَائِزُونَ <تصفيق> وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِلُوا طَاعَةٌ ان الله خبير بما تعمل والاطيع الله فاطيع الرسول فإن تملوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم ويمتكم ويلت تهتدون وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُدِينَ مَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكْنَنْ لهم بينهم الذي اغتظوا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم فأقيم الصلاة وآت الزكاة باطيع وسول لعلك ترحمون لا تحسبن الذين كفروا عجزا في الأرض وما هو النعيم ولبس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذن 113. والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبنغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 30. ثلاث عمرات لكم ليس عليكم ولا عليهم بناح بعدهم طباسون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم حكيم وَإِذَا دَنَوْا وَالْأَقْفَالُ مِنْ كُلِّ حُلْمَةٍ يَسْتَأْذِنُكَ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَالْقَاعِدُ مِمَّنْ ليس عليهم مناح، فليس عليهم مناح أن يضع نسياباً غير متبجات بزينة، وأي يستعففن خير لهم، والله سميع. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى 119. أو, أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخذاركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو 113. ليس عليكم بناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 114. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 111. كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تعظمون 112. إنما نؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله برسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله إن الله رفو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لماذا فليحذر 111. ألا إن لله ما في السماوات والأرض 112. قد يعلم ما أنتم عليه 113. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا 114. بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون من العالمين نذيرا <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فقد خلق كل شيء فَقَدْ تَرَاهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلهَتَ لَا يَصْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ إِنْ فُسِهِمْ وَلَا نِفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَرْتَمٌ وَلَا حَيَاتٌ وَلَا نُشُرَات فَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا افْتِرَ وَلَأَعَنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَالَ جَاءَ يُبَرُّ مَنْ زُورًا فَلَيُنكَتَ تَبَهَا فَيَةٌ لَا عَلَيْهِ خُرَتًا مَّا أَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا رَحِيمًا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 قَالُوا الظَّالِمُونَ إِن سَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أِنْ هُوَ إِلَّا كَأَنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ صَيْرًا ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعلك خسورة بل كذبوا بالساعة واعتذرا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا أنقوا منها مكانا ضيظا ورني ندعم هناك سدرا لا تدع اليوم سدرا ماعدا قل <سؤال> <سؤال> <قول> أذلك خير أم جنة الخلد التي كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ وَمَا يَعْدُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَوْ لَمْ تُمِيعَ بِيَهَا إِنْ أَمْهُمُ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ تأخذ من دونك من أولياء بل كم تعتهم وأههم حتى نسفك وكانوا قلما مبرأ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن وَمَا أَرْسَلْنَا قَطًّا لَّكِنَّ النُّذُرَ سَلَامًا إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَكْذِبُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا ذَرْقَهُمْ بعض لِدَعْوٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ دَصِيراً صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik.